والشكر أحبتي بالله أحبتي في الله بالعمل ليس بالقول لما كان الحمد لا كان بالقول وقالوا الحمد لله وقيل الحمد لله وقل الحمد لله لكن الشكر قال اعملوا بالأيادي بالأرجن أي نعمل قال اعملوا على داوود شكرا وقليل من عبادي الشكور ما قال قولوا شكرا قال اعملوا على داوود شكرا أي مغزا أعنيه أنا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 بس يريد أن يشرب ماء الساعة تنتين في الليل جالس وجنبه كاس الماء ما يقدر يرفعه لأن إذا ما تتحرك وهذا كمسكين ظلم نفسه وظلمت نفسها دخلت على المواقع البحريه وعلى الشاتينغ لكن لا ضير ثم لا تسألني يومئذ عن النعيم فأنصح جميع من يسمعني الآن أن لا يحرم نفسه ما دام هذا الجهاز عند قد تصل شريط تحمله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 نشكر القائمين عليها وندعو لهم وننصح كل من يسمعنا أن لا يفوت عليه هذه الفرصة وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم